اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالب إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إن وَتَقُوهُ وَأَطِيعُونَ يُفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُم وَيُأَخِّر كُم إلَى أَجْل مُسَمَّى إِنَّ أَجْلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ يعلمون. قال رب إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإن كلما دعوت تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن هم جهرا، ثم إنني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا يرسل السماء. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وطارا وقد خلقكم أطوارا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 يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصرني اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا السرى وقد اضللوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اورقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله او